هل تعرف ماذا كنت أنت يا من ظلمت نفسك قبل أن تتكبر والله الذي لا إله هو لو وعينا هذا الكلام لتغيرت أحوالنا خذ أصلك وأصلي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم رأيت التراب الذي تمشي عليه ولو علق بثوبك لا لأزلته هذا هو أصلك وغدا يكون فوقك تراب وعن يمينك تراب وعن يسارك تراب ومن تحتك تراب كأنك ما خرجت من التراب ثم بعدها ثم من نطفة كنت في يوم من الأيام لو غسلت من الثياب لا لأزلت تغسل نطفة لم تكن شيئا مذكورا ثم بعدها كنت علقه ثم من علقه قطر دم ما أضعفك متعلقة في الرحم والله لو اجتمع الإنس والجن بعلمائهم وخبرائهم وأجهزتهم وقالوا نخلق له شعرة ما خلقوا لك شعرة ما هو قلب ينبض مئة وخمسة ألف نبضة في اليوم ولكن تغسل ستة وثلاثين مرة في اليوم شعره لا يخلقون لك شعرة ثم بعدها من عليك المنان كتب لك الحياة ثم كنت قطعة لحم متعرجة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مضغة كأنها مضغت ثم ألقيت لا لها يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا تملك شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليه حتى تخرج تقول لا تدقق ما أضعفك لعلكم تشكرون ثم تسعة أشهر في هذا الرحم ظلمات ثلاث. ظلمة المشيمة وظلمة بطن الأم وظلمة الرحم من يراك؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أمك ما تراك؟ لا حكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك ما بين خمس مليار هو خلقهم وشق سمعهم وابصارهم لكن أن يختصك من بين الخمس مليار ويجعلك مسلم لا بيد منك ولا بحسب ولا بنسب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم من بين هؤلاء المسلمين يجعلك سني على سنة محمد صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم اليسر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ها هو أحدهم أخوتي رأيت في أحد مرات المستشفى بعد 27 سنة كما متعك الجبار اليوم يتحرك فيك الآن 360 مفصل متى ما أردت أن ترسل اليد أو تقبضها لا تعصيك أعطاها الله سبع وعشرين سنة ما تعصيه أطرافه هو بنفسه يقول أنا أدبني الجبار ويا ليته يعيد لي ما سلب مني والله لا أعصيه وأنا أقول في نفسي آه الآن كيف رأيته يا بعد القوة والله رأيته قد انطوى في أحد من مرات المستشفى على العربية أول ما رأاني استبشر فرح لأنه ما يستطيع يروح مثلي ومثلك ويناظر الناس فيفرح إذا رأى إنسان مر من عنده أفضل نزهة له في ممر المستشفى فأول ما رأاني قال لي بلي الواحد الله يعافيك دقيقة فلما أتيت عنده قال أطلب منك خدمة الله يعافيك قال لي الله يجزاك عني خير تكفى بس تدفن لي عند باب الحمام أعزك من الله المشوار ما أخذ مني سبع خطوات فلما وصلنا عند الباب وإذا به يرفع الأعين ينظر إلي بحياة يحس إني صاحب أفضال عليه وإذا بالعيون تلمع قال جعلك في جنات النعيم والله ما قصرت وانا ادري اني تعبتك بس تكفر عليش اتدخلني جو الحمام اعزكم الله فلما ادخلت واذا بالرأس يطأطأ والدموع تذرف عله كان يتذكر يوم كان يمشي ما يحتاج لاحد ان يدفع. ولا لأحد فضل عليه وما كان يشكر الله عز وجل فجلس يدعو بحرارة ثم قال آخر طلب والله ما عني طلبك غيره تكفى أنا عارف أني تعبتك بس طلب أخير تكفى بس تشيلني على الكرسي وشيل ملابسي بس تكفى لا تنظرني. انظر إلى هذا المشوار كم أقضيه أنا وأنت في اليوم خمس مرات؟ أربع مرات أقل أكثر من يفتح لك الباب من يدفعك إلى هناك من أغلق الباب من نزع ملابسك من نظفك هل في يوم من الأيام أسألك بالله وأسألك أختي بالله في يوم من الأيام هل تذكر أنت أنك بعد ما خرجت بعد هذه النعم ما رأىك أحد عند الباب وأنت خارج استشعرت هذه النعم التي حرم منها ملايين ثم ارتفعت بقلبك إلى المنان وقلت اللهم لك الحمد أن فضلتني على كثير من العالمين تذكر في يوم وإن ربك لذو فضل على الناس ما هي سبع خطوات أربعين سنة يحركك يطعمك يسقيك وإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تعرف كم ينبط قلبك في السنة 42 مليون نبضة في السنة ما تملك منها واحدة لو ملكت الكون ما ملكت نبضة واحدة أنا لن أقول ستسأل وسأسأل أنا عن كل نبضة لا والله الذي لا إله إلا هو كل قطر دم ضخها قلبك إلى عينك فأبصرت حرام ستسأل عنها وكل قطر الدم ضخها قلبك إلى أذنك فسمعت حرام ستسأل عنها سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ماء لكم تنطقون هل تعرف كم تغسل خلاك في اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف وبدون واسطات ولا بكاء عند الناس الله يعافيكم جددوا لي ملف قربوا لي الموعد بدون هذه كلها تغسل في اليوم الواحد ستة وثلاثين مرة تعرف كم يغسل غيرك مواعيد وتعب يأتون أهل يجدون قد سقط في السلم تسمم دمه يسقط عليهم في السيارة مغمى عليه يأتي يجول المكاتب يطلب الناس تلفون يا إخوان أنا ملفي بنته اليوم وعندي غسيل بكرة تلفون لو جاء هاجدزولي بعد كل هذا في خلال شهرين تعرف كم يوصل يجلس ثمان ساعات أنت تقضيها وأنا مع أهلنا والكثير منا إلا من رحم الله يقضيها بالمعاصي تعرف الثمان ساعات أين يقضيها ثمان ساعات أمام الجهاز يخرج الدم من جسمه إلى الجهاز خلال ثمان ساعات حتى يعود تعرف كم يغسل في خلال الشهرين ثلاثين مرة وأنت في اليوم الواحد ستة وثلاثين مرة لا ضير. ليست مجان ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم الله الله بالأدب مع الله ما دمتم فوق الأرض فالفرص عندكم والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها أبتوب رب ارجعون تبكي الدم يقال اخسأوا فيها ولا تكلموا فوالذي نفسه بيده ستذكرون هذه الكلمة كل منا سيذكرها لأنها عامة ليست خاصة كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب في كفنه تحت الأرض ثم يؤدب خمسين ألف سنة يوم الأرض ليس بعض بل كل